وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ نَّبِيٌّ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ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 ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظَّالِمِينَ لفي شقاط بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق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 ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بوتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم